لنرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين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 فع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق من وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيح